ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كثيل فيه أبداً ويُنذر الذين قالوا تخد الله ولداً ما لهم به من علم ولا لأبائهم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 يَشُرَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَقَاءٍ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ زَوَرُعًا كَهْفِهِمْ دَاءَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ دَاءَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْذِلَ اللَ ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكنبهم باسط ذراعيب وصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعت لهم ليتساءلوا بينهم قال قائلٌ منهم كم لبث ثم قالون لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلياظر فلياظر أيها أسكى طعما فليأتفهم برسم منه واليترضف ولا يشعر من بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناسحون بينهم أمرهم فقالوا اذنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 وَأَيِّ يَسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِلَّا الْمُهْلِ يَشْوِ الْأُجُورَ بِأَسَى الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَاءكَ لَهُمْ جَنَّةٌ لَا تُعَذَّبُ أَنَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا فلا تستطيع له طلبا وحيط بثمره فأصبح يكلم كفيه على ما فق فيها وهي خاوية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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ أَرْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ أَرْضٌ فَأَصْبَحَ شِمَاءٌ فَأَصْبَحَ شِمَاءٌ تَذْوُهُ الرِّيَاحُ وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير أبلا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 جَعَلنا على قلوبهم اكنه ان يفقههم وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه يوم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لقد لقينا, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه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 هُنِيَاهَ سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْنَا خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَبَيْنَ السَّذَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سبعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل نلبيكم بالأخصرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبيقت أعمالهم فحبيقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 لا نفذ البحر قبل أن تنفذك لمعت ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا